لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأكقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى